Anta Jahi, ya ilahi, Anta Jahi, ya ilahi, Laka qaddamtu watini, Wa ayyali, wa لك قد قدمت وجهني وايالي بني جاهي انت جاهي يا الهي انت جاهي يا الهي لقدمت واتيني وعيالي وعيالي لك قدمت واتيني لك قدمت واتيني وعيالي وعيالي آه انت جاجي يا اي ja jage ya ilage laka qaddamtu bani wa ayali wa bani laka qaddamtu atini wa ay أنت جاهي أنت جاهي يا, يا إلهي أنت جاهي يا إلهي لك قدمت وتي وعيالي وعيالي وعيالي لك قدمت وتيني لك قدمت وتيني وعي علي وبني صيرت قلبي نوحا ومأتا مذ عاد حزنات شغر المحرف ذكرت لما حان العزاء صوت العزاء واصط المخيم ذكرت لما لطمت صدري رأس الذكالة بالحزن يلطف أنا محب إلى الحسين لابد أبكي لا هو أعلم صيرت قلبي نوحا ومأتم مذعاد فينا شغر المحرّف مذعاد فينا شغر المحرّف ذكرت لما حان العزاء صوت العزاء وسط المخي ذكرت لما لطمت صدري رأس الثكالة بالحزن يلطم أنا محب إلى الحسيني لابد أبكي لا هو أعلم لابد أبكي لفوا على الجبيني من حزني سوادا لفوا على الجبيني من حزني سوادا وأوقدوا دموعه يوم العزاء يوم العزاء ثم إذا شربتم ما أنقفوا قليلا ثم إذا شربتم ما أنقفوا قليلا ولتذكروا ذبيحا من دون ماء من دون ماء لفوا على الجبيني من حزنه سوادا وأوقدوا دموعا يوم العزائي يوم العزة آل ثم إذا شربتم ما أنقفوا قليلا ولتذكروا ذبيحي من دون ماء من دون ماء صوت الحديث يشد سمعي حيث الخطيب يثير دمعي هذا الله يخليك على راحة على راحة دون الحسين روح الزكية في ذا الوجود ما كان نفع فما تركت ذكر الرزية لو زاد لسعي او زاد قمعي اذا تلام ملع طي بيتا تهاوى جمراً بضلعي بيتاً تهوى جمراً بضلعي صوت الحسين يشد سمعي حيث الخطيب يثير دمعي دون الحسين روح الزكية في ذا الوجود ما كان نفعي فما تركت الذكر الرزية لو زاد الأسعي أو زاد قمعي إذا تلامي ملا عطية بيتاً تهوى جمراً بضلعي بيتاً تهوى جمراً بضلعي يحكي عن العطاش أجسادهم أريقت يحكي عن العطاشة أجسادهم أريقا حيث ارتويت سيوفون من كل قاطرة من كل قاطرة يحكي عن الخيامي تأنه تحت خيل يحكي عن الخيامي تأنه تحت خيل وأضلع أصيبت طعنا وكسرا طعناً وكسراً يحكي عن العطاشة أجسادهم أريقت حيث ارتويت سيوفت من كل قاطرة من كل قاطرة يحكي عن الخيام تأن تحت خيلت وأضلعون أصيبت طعناً وكسراً طعناً وكسراً إلى الكابي صيحات كزلزال على المسمع تمنيت الردى ذبحا ولا يتلى لي المصر عسى أنت يسحق الخيل ضلوعي والأذى أجرع Wala la isma'u yowman Husayna ruddabil arba Asa an ya ta'u nahri Fala ahlaa wala arwa Asa an ya ta'u nahri Fala ولا لا اسمع يوما صغيرا راء يقطع صغيرا راء يقطع وا الى صيحات كزلزال على المسمع تمنيت ردا فحي ولا يتلالي المصرع عسى أن تغسحق الخيل ضلوعي والأذى إجرع ولا لا يسمع يومين حسين نرد بالأربع حسين نرد عسى أن يقطعوا نحري فلا أحلى ولا أروى عسى أن يقطعوا نحري فلا أحلى ولا أروى ولا لا أسمعوا صغيرا رأسه يقطع صغيرا نادى الحسين يوم عاشورا يا زينب قد ألتك الحرما وأيما خيانة عظما أعظم من خيانة الأمة يا عمة الأطفال أصيكي يا عمة الأطفال أصيكي لو نادت الأطفال يا عم قولي لهم إن التي داست في صدره من سوعة الرحمة في صدره من سوعة نادى الحسين يوم عاشورة يا انسى ينب قد انت كل حرمه وايما خيا ين من خيا نجل ام يا عمه الاطفال لاصيكي لو نادت الأطفال ويا عمه قولي لهم ان التي داسد في صدري منتو عطر في صدره من جو انت جاغي يا الهي انت جاجي يا الهي لك قد وتيني وعيالي لك قدمته لك قدمته وعيالي وعيالي انت جاري انت جاري يا الهي انت جاري لك قدمت وتيني وعيالي لك قدمت لك